الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله سبحانك لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بتوحيده وطاعته وحثنا على إخلاص العمل له وعبادته أشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الهمة وترك أمته على المحجة البيضار ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستن بسنتهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ربكم والزموا طريق العبودية الخالصة له واحذروا من الشرك به في الأقوال والأعمال وعلموا يرعاكم الله أنه لا نجاة لعبد يوم لقاء الله رب العالمين إلا إذا جاء ربه بقلب سليم سليم سليم من كل شهوة ومن كل شبهة سليم من الوقوع في الشرك به أو التعلق بسواه أيها الناس إن الإنسان إن لم يكن على عقيدة سوية وتوحيد خالص لله رب العالمين ولم يكن على السبيل المستقيم والصراط القوي الذي أراده الله جل وعلا لعباده أن يسيروا عليه إن لم يكن العبد كذلك فسيقع في فوضى التدين وتتخطفه الأهواء وتتشعب به السبل والأحزاب وسيغرق العبد في ألوان من الشرك والوثنية الجاهلية من حيث لا يدري ولقد حذر رب العالمين من سلوك طريق الجاهلية فقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وأخبر سبحانه تعالى وتقدس أن العبد إن لم يكن مستقيما على التوحيد ووقع في الشرك والتنديد فقد ضل سعير وقاب ظنه وظل ضلالا بعيدا قال رب العالمين ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وعقول الناس قاصرة ومهما بلغوا من المراتب الدنيوية العالية وحصلوا ما حصلوا من العلوم الحديثة شرقا وغربا مهما بلغوا ومهما استمتعوا بهذه المدنية الزائفة وإن كانت في نظر الناس نافعة إلا أن عقولهم مع كل هذا قاصرة تمام القصور في أن تعرف طريق الخير والصلاة والعز والفلاح فلا غنى للناس عن هداية رب الناس ومهما تقدموا في هذه الحياة الدنيا وبلغوا الفضاء كما يزعمون ووصلوا إلى سطح القمر كما يروجه إلا أنهم ولابد ولا لهم من مرجعية يرجعون إليها فكفل رب العالمين فيها الهداية للناس فمهما حصل الناس ومهما بلغوا من العلوم وحصلوا من الثقافات وحصلوا من الثقافات وانفتحوا على الحضارات فلا يمكن أن يستغنوا عن هداية رب العالمين ولا يرتفع الشقاء عن النفوس ولا يزول الاضطراب عن العقول ولا يزول القلق والحرج والضيق عن الصدور إلا عندما توقن البصائر بخالفها وتسلم العقول لله رب العالمين في كل شيء وأن تنخن تلك القلوب وتسلم هذه العقول إلى الله جل وعلا وأنه هو الخالق المالق المدبر لكل شيء وأنه سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد وأنه تعالى وتقدس هو المستحق للعبادة دون غيره وأن كل ما سوى الله لا يملك شيئا ولا يستطيع جلب نفع أو دفع ضر وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى قال ربكم جل في علاه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون فجعل رب العالمين مرد الأمن وحصول الخير والسعادة والنجاة والفلاح إلى تسليم الأمر لله رب العالمين وتحقيق الإيمان الصادق بالله أحكم الحاكمين إذن أيها الناس اسلام الوجه لله جل وعلا وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره هو الذي يرتقي بالعبد المؤمن في خلقه وفي تفكيره وفي أعماله وفي أقواله وفي علاقاته مع من حوله من الأقربين أو من الأبعدين أو من المخالفين له في الدين إن إسلام الوجه لله جل وعلا وإفراد الخارق سبحانه وتعالى بالعبادة هو الذي ينقذ العبد من زيغ القلوب وهو الذي يحميه من انحراف الأهواء وهو الذي يعلمه من ظلومات الجهل وهو الذي ينتشله من أوهام الخرافة هذا كله لا يكون أبدا إلا بالتوحيد الخالص الذي يخلص العبد من الضنك في هذه الحياة ومن الفزع يوم لقاء الله ومن الشقاوة إذ ينقسم الناس إلى مؤمن تقي سعيد وإلى كافر شقي بليد توحيد الله سبحانه وتعالى هو العبودية التامة له, هو العبودية التامة له وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله فإن معناها التي دلت عليه أن لا معبود بحق إلا الله جل في علاه فلا بد من توحيد المعبود بالعبادة كما لا بد من توحيد المتبوع بالاتباع وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله إذن الخروج مما يقع فيه الناس اليوم من تعدد الآراء واختلاف الأفهام ومن تعظيم العقول تعظيما بلغ حدا غير مقبول دفع كثيرا من الناس حتى ممن يتكلمون باسم الدين وحتى ممن يحرصون على نصرة الدين دفعهم إلى مخالفة النصوص بأقوال عجيبة وآراء غريبة وما ذات إلا للقصر فهمهم أو لسوء فهمهم أو لتمردهم على النصوص الشرعية تبعا للأهواء وتقليدا للآراء فإنه ينبغي من توحيد المرجعية في العبودية وفي الاتباع توحيد المرجعية في العبودية إلى الله رب العالمين لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وتوحيد لاتباعي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا متبوع سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله فلما وقع النقص في هذين الأصلين حل ما حل بالناس مما نراه اليوم وإن كل محاولة لصرف سبب ما يقع فيه الناس اليوم إلى غير هذين الأصلين علامة على زيادة الضلال والإضلال وعلى اتساع الخرق وعلى طول الطريق في هذه الفتن التي يكتوي بنارها عموم المسلمين لما وقع النقص في هذين الأصلين في معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله فتعدد المعبدون وكذلك تعدد المتبوعون ووقع النقص وحصل الخلل وتشعبت الطرق وتدافعت الأهواء وتخاطفت العباد الأراء وحل بهم ما من فتنة لا رافع لها إلا الله ولا مخرج منها إلا بتصحيح هذين الأصلين من جديد في قلوب عموم المسلمين عباد الله توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته وتوحيد الله جل وعلا في الاعتقال وتوحيد الله سبحانه وتعالى في التشريع هو الذي ينق القلوب والضمائر من الاعتقاد في ألوهية أحد سوى الله جل وعلا وهو الذي يصف الجوارح والشعائر من أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه جل في علا التوحيد هو أصل الدين وهو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطنه وهو قطب رحاه وهو ذرة سنامه قامت الأدلة عليه ونادت الشواهد إليه وأوضحته الآيات البينات والأحاديث الواضحات وأثبتته البراهين القاطعة والأدلة القاطعة نصبت عليه القبلة وأسست عليه المله ووجبت به عند المخالفين الذمة عصمت بسببه الأنفس وبسببه انفصلت دور الكفر عن دار الإسلام وبسببه انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار فجار وإلى أتقياء ضررة وإلى أشقياء فجر انقسم الناس بسببه إلى مهتد تقي وإلى كافر غوي شقي وعني القرآن الكريم بتأصيل هذه الحقيقة فما تقلب صفحة من صفحات كتاب الله رب العالمين إلا وفيها تقرير لهذا الأصل المتين ولهذه القاعدة التي أسست عليها الملة فتوحيد الله سبحانه هو القضية الكبرى ومهمة الرسل العغمى قال رب العالمين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال أحكام الحاكمين واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يؤبدون وقال ربكم تعالى وتقدس وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالقرآن كله حديث عن توخيد الله جل وعنى وبيان حقيقته ومعناه وبيان الدعوة إليه وأن النجاة والسعادة في الدارين إنما متعلقة بهذا التوفي الذي هو حق الله على جميع العبيد القرآن الكريم في حديث عن جزاء أهله وكرامتهم في الدنيا والآخرة وما أعده الله رب العالمين لهم من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول القرآن الكريم حديث في التحذير من الشر والقراءة من أهل الشر وبيان سوء حالهم ومنقلبهم في الحياة وبعد الممات وما يقع عليهم من عداد الهون يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ربنا جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريع في مكان سحيق وبين جل وعلا بأن كل ذنب عدى الشرك فهو تحت المشيئة يغفره رب العالمين إن شاء أو يأخذ به إن شاء ثم تكون العاقبة للموحد ولو كان واقعاً في جملة من الكبائر والذنوب والمعاصي يكون مآله بعد ذلك إلى جنة الخلد التي أعدها رب العالمين للموحدين أما الكفار والمشركون الذين ماتوا على الشرك والتنديد فلحظ لهم أبدا من دخول الجنان قال رب العالمين وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقال ربكم جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرق به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا والأوامر الشرعية التي أمر بها رب البرية في كتابه وكذلك النواهي والمحرما التي نهى رب العالمين عباده عن اخترافها أو التجرع عليها ونقوع فيها كل ذلك من حقوق التوحيد ومن مكملاته وهي علامة على صحته وبرهان شاهد على صدق العبد لتوحيده وإخلاصه في نيته حتى الكفار الذين تمردوا على توحيد الله رب العالمين خاطبهم ربكم جل وعلا بالتوحيد ليعرفوه وليخروا به وليؤمنوا به ويعتنقوه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خالقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في أول نداء في كتاب رب الأرض والسماء وفي أول أمر يأمر الله جل وعلا فيه العباد قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خالقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية وقال سبحانه وتعالى محذرا من الدعاء غير أو جعل آلهة سواء قال ربكم سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي لا تجعلوا مع الله إلها آخر تؤليون تدعونه تخشعون له تخضعون له تحلفون به تعظمونه تطلبون منه عونا أو مندا أو جلب نفع أو دفع ضر إلى غير ذلك فكل ذلك لا ينبغي أن يكون إلا للحي القيوم وكل نبي يقول لقومه اول ما يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ورب العالمين كما خاطب الكافرين بالتوحيد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 الذين وعدهم رب العالمين بالمراتب العالية والمنازل السامية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ومن صفات أهل الإيمان الذين وعدهم رب العالمين بالتمكين في الأرض يعبدونني لا يشركون بي شيئا بل خاطب رب العالمين الأنبياء والمرسلين بنبذ الشرك والبراءة من أهله والإعراض عن المشركين قال عزة وتبارك وتقدس وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال ربهم سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمتن إلا وأنتم مسلمون بل قد حذر الله رب العالمين وتوحد نبيه وصفيه من خلقه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي دعا الى التوحيد والذي حفظ رب العالمين به جناب التوحيد والذي جاهد من أجل التوحيد والذي أخرج من داره وقومه وبلده من أجل التوحيد والذي عانى اشد المعاناه من أجل التوحيد حذره رب العالمين من الوقوع في الشر مع كرامته ومع علو شأنه ومع رفعة منزلته وأنه إن وقع فيه فإن الله سبحانه وتعالى محبط عمله قال رب العالمين ولقد هي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وأمره رب العالمين بأن يكون داعيا الى ذلك قال سبحانه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وقال احكم الحاكمين وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين فإذا كان ينهى عن الشرك من لا يمكن أن يقع فيه إذا كان ينهى عن الشرك من لا يمكن أن يقع فيه فكيف بمن يمكن أن يقع فيه أو يأمن العبد منا على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم؟ لمن هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو الأنبياء وإمام الأنفاء الذي ألقي في النار من أجل التوحي إبراهيم الخليم الذي كان أمة وحدة ونعته رب العالمين بأنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وصفه الله بهذه الأوصاف ومع ذلك يدعو ربه خائفا وحذرا ووجلا فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس تأمن أن إبراهيم عليه السلام يدعو ربه جل وعلا أن نجنبه وبني عبادة الأصنام مع العلل أن عبادة الأصنام أمرها ظاهر وأمرها بيه فليس من الشرك الخفي هي من الشرك الخفي عند كثير من العقلاء دعاً بعد ذلك الحمق والأغبياء ممن يعظمون الأشجار والأحجار والأصنام والقبور والمشائر ولكن عبادة الأصنام أمر ظاهر فلم يدعو إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه نوعاً من الشرك قد يكون خفياً أو يشتبه على الناس أو يختلط عليهم إنما دعا ربه أن يجنبه نوعا من الشرف هو ظاهر جلي هذا يعني أن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على قلبه فإذا كان هذا إبراهيم عليه السلام فما هو الحال عند منهم دون إبراهيم ولذلك قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم هذا كتاب ربكم أما سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فهي حافلة في بيان هذه الحقيقة في الدعوة إليها وفي التحذير من مخالفتها رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعته وسيرته من أولها إلى آخرها في مكيها وفي مدنيها في الحضار والسفر في السلم والحرب كلها في توحيد الله والدعوة إلى توحيد الله جل في علام منذ أن أمره رب العالمين بأن ينذر الناس إنذارا عاما مطلقا يا أيها المدثر قم فأنذر أنذر عن الشرك قم فأنذر وربك فكبر أي وحد وافرده بعباده وثيابك فطهر والرجزة أي الشركة فهجر ولا تمن تستكثر إلى آخر الآية إلى أن أمره رب العالمين أن ينذر العشيرة قال رب العالمين فلا تدعو مع الله إلها آخر هذا كلام الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وقال رب العالمين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ثم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن له رب العالمين بالقتال والجهاد في سبيل الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وفي فتح مكة حينما قسرت الأصنام والعوثان من حول البيت الحرام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حتى اقترب أجله ودنى رحيله قال رب العالمين آمرا إياه فسبح بحمد ربك نزهه عن كل نقص ومعيبة نزهه عن الشرك والنذيب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بل في مرض موته ويطرح خميصة كانت على وجهه من شدة ما كان يعاني من هول السكرات وألم الفراق تجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقة ويدعو إليها ويصر عليها وينبه أصحابه إلى التمسك بها ويحذر من كل نواقضها ونواقصها يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولم تخل فترة من فترات دعوته ومن تاريخ رسالته صلى الله عليه وسلم من إعلان التوحيد ومحاربة الشر والتحذير من وسائله وسد كل سبيل يوصل إليه فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد وتقرير التوحيد وهو وحيد بمفرده وهو لا يزال مع قلة من صحابته ولم يذهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى التوحيد وهو محصور في شعب أبي طالب ولم ينصالف عنه وهو في هجرته من مكة إلى المدينة تأمل عندما قال ما ذكره رب العالمين لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا إنها تربية على تحقيق اليقين خالص والتعلق بالله رب العالمين ولا ينصرف القلب إلى تعلق بغير الله جل في علام هكذا دعوته صلى الله عليه وسلم لم يقطع حديثه عن الدعوة إلى التوحيد والأمر به والتحديد من الشرك والتنديد والتنفير عنه حتى وهو في مواجهة العدو تأمل في فتح كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم وتأمل لما كان مع صحابته في غزوة من غزواته لما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط والحديث معشور ومعروف إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت لم يداهم لم يكتب لم يقل إنهم فدثاء عهد بكفر وأنا في طريقي جهاد وذاهب لمقاتلة أعداء الله جل في أولاه فلم يقع في نفسه أنه إن بين لهم حقيقة التوحي وحذرهم مما يدعون إليه أن هذا ينفرهم أو أنه يشتتهم أو أنه يفرقهم نعم إنه ذفريق محمود وتفريق مطلوب ولا يمكن أن يكون الداعية إلى الله جل وعلا على سبيل قويم إلا إذا كان مفرقا للناس نعم يفرق بين الموحد والمشرك وبين السلي والبدعي وبين المطيع والعاصي حتى يمحص السبيل وحتى تكون الطائفة المؤمنة التي تقوم بالدين وتدعو إلى الدين على قهر وصفاء ونقاء سليمة قلوب أصحابها لا تعلق ولا أسباها ولا أمثال ولا نضراء ولا أنداد مع الله جل في علاه فكبر النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على هؤلاء الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها فلم يكتب ولم يسكن ولم يغش ولم يخون وهو في هذه المواقف الحرجة وإلا فلو مات هؤلاء قبل أن يصلوا إلى عدوهم وهم على هذه العقيدة الباطلة فما هو الحال إذ يلقون الله رب العالمين وهم على شعبة من شعب الشرك بالله والتعلقين بغير الله جل في علاه من أجل هذا كان التوحيد أولاً وقبل كل شيء وينبغي أن يكون التوحيد أولاً في كل عصر وفي كل مصر هكذا ينبغي أن يكون بناء المجتمعات الإسلامية وتخليصها مما وقع فيها من أنواع من الشرك والوثنية والتعلق بغير رب البرية ولو تأملت أركان الإسلام لعلمت أنها كلها إنما بنيت من أجل تقرير هذه الحقيقة ثم لو تأملت بعد ذلك حال جهود كثير من الذين يتصدرون المشهد اليوم لعلمت تقصيرا واضحا وعلمت ذهولا بينا عن دعوة الناس إلى إخلاص الدين والتوحيد لرب الناس ولو أن الناس عارفوا معنى التوحيد وعارفوا معنى العبادة وعرفوا أنواعها وعرف مظاهرها وشواهدها وعرف معنى الشرك والتنديل وعرف أنواع الشرك ومظاهره ووسائله التي تنتشر في الأمة اليوم لأدركت لا عظم المصيبة ولهالك عظم الخطبي ولعلمت أن الطريق لا يزال طويلا وأن الأمة تحتاج إلى بناء عقدي من جديد كما بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس نسأل الله رب العالمين بأسمائه العسنى وصفاته العلا أن يصلح فساد القلوب وأن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة ذي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستن بسنتهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله الصلاة التي هي عمود الدين وهي الفارق بين الكفر والإسلام كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لو تأملتها لعلمت أنها مفتتحة بالتكبير فعندما يكبر المسلم تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر فإنما هذا يعني أنه يطرح كل ما سوى الله وأن كل تعلق يكون بغير الله جل وعلا ينبغي أن يخلى جانبا إذا أقبل بقلبه وأقبل بوجهه على ربه جل وعلا فإذا ما قال الله أكبر فالله أكبر من كل شيء الله أكبر من الزوجة فلا تشغله الله أكبر من الولد فلا يلهيه الله أكبر من المال فلا يغريه الله أكبر من كل مخلوق سوى الله فلا ينشغل به إذ يقبل على ربه جل وعلا الصلاة فيها الخشوع والخضون وهي من أجل العبادات القلبية التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا وهذا هو لب التوحيد وعين الإخلاصي للحميد المجيد الزكاة عندما يخرج العبد زكاة ماله والنفس مشبولة على حب المال والشح بها فإذا ما أخرجها طيبة بها نفسه زكية بها فؤاده فإنما هذا يعني أنه تخلص من تعلقه بهذا المال وهو نوع من التعلق بغير الله جل وعلا وهذا مما ينقص التوحيد ولغرو عندئذ أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا حال من تعلق بالدرهم والديناء على حساب ما أمر الله جل وعلا به أن يكون عبد الله فقال في الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الديناء تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق بالدراهم والدنانير على حساب أمر الله رب العالمين أن فيه نوعا من العبودية والتعلق بغير الله جل وعلا فريدة الحج التي هي خامس أركان الإسلام العبد عندما يهل بالحج أو بالعمرة إنما يهل بالتوحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه جابير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولو تأمنت المناسك والمشاعر والشعاية عندما ينتقل الحاج والمعتمر في بطاح مكة وبقاعها لعلنت أنها كلها تدور على تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله رب العالمين الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام كذلك عندما يترك المسلم ما أباح الله له وما أحل الله له من شهوة البطن أو من شهوة الفرج فإنما يترك ذلك لأجل من لأجل الله رغبة في مرضات الله وهذا هو عين الاخلاص والتجرد لله جل وعلا ولذا في الحادث القدسي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذا هو التوحي من أجل الله في كل شيء من أجل الله في كل عمل تقوم به من أجل الله أن تنتهي عن كل نهي نهاك الله جل وعلا عنه حتى في أذكارك في صباحك وفي مسائك وعند نومك أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يذكر ربه عندما يصبحوا حينما يصبح وحين يمسي فيقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا كان دعاؤه وذكره في صباحه وكان دعاؤه وذكره في مسائه كذلك عندما يضع جنبه على فراشه اللهم إني أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل فإنك إن ميت على ذلك ميت على الفطرة فأذكار رسول الله وكذلك العبادات التي من أركان الدين كلها تقوم على تحقيق هذا الأصل وتقريره والتذكير به حتى يكون شغل المسلم من صباحه إلى مسائه في ليله ونهاره في حياته في مماته كل ذلك قائما على تحقيق التوحيد لله رب العالمين وكما ذكرنا في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إن تفيد الله سبحانه وتعالى ليست بخضيات هزلية ولا مسألة هامشية لأن أمر التوحيد به تستقيم الأحوال ويأمن الناس وتأمن البلاد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ظن أن الظلم هو الظلم المتعارف من ظلم العبد لغيره أو لنفسه مما هو شائع فبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون الظلم هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين رب العالمين أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن والهداية في الحياة وعند الموت وبعد الممات يوم يقوم الناس لرب العالمين لماذا؟, لماذا لا نخاف على أنفسنا من الوقوع في الشرك ولماذا لا نخاف على إخواننا المسلمين من الوقوع في الشرك ولماذا لا يكون الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هو هم الداعية إلى الله جل وعلا في كل أحواله وأقواله لماذا لا يكون ذلك وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول راوياً رب العزة جل وعلا خلقت عبادي حنفاء كلهم خلقت عبادي حنفاء كلهم على التوخي على الفطرة السوية السريبة السديدة خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي حرفتهم وأبعدتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخاف علينا أن نقع في الشرك سواء كان من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر يقول عليه الصلاة والسلام أخوفوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وأخبر الله عليه وسلم بأن الشرك خفي في هذه الأمة يدب إلى الناس دبا فيقعون فيه من حيث لا يشعرون في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل بل وليسمع هذا من أولئك الذين يهونون من أمر الشرك فيقولون تدعون الناس إلى التوحيد وهل الناس من المشركين وهل الناس غير موحدين لماذا تتكلمون في هذه القضايا كل الناس يقولون لا إله إلا الله وكل الناس يقولون محمد رسول الله يقولون لم يعد هناك ما يسمى بشرك القبور وإنما هو شرك القصور هكذا يقولون ويزعمون ويروجون ويرددون فيدفعون الشباب المسكين إلى أن يصطدموا مع حكامهم فتسيلوا الدماء أنهارا ويتركون الناس من العامة يغلقون في الشرك الأصغر والأكبر صباح مساء ولا يفزعون إلى انتشالهم من هذه الوثنية التي ألمت بالناس من كل حذب وصوم قل لهؤلاء ألم تسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخباري بأنه سيأتي فئام من المسلمين من الناس من أمة رسول الله تعبد الأصنام في, صحيح في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فئاما من الأمة تعبد الأصنام وأن قبائل تلحق بالمشركين وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على قول الله جل وعلا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال رحمه الله هذا فيه تشديد لامر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لمنابسته والله رب العالمين يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال لا تقوم الساعة ولا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة حتى اللات والعزة تعبد في هذه الأمة نعم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر خطير والأمر دقيق والشرك الخفي والشرك الأصغر والأكبر فاش منتشر في الأمة والناس ينبغي أن يكونوا على حذر وفقنة شرك في الخوف وشرك في الرجاء وشرك في النية وشرك في طلب المحمدة من الناس انظر إلى السحرة والمشعوذين والدجالين والمتطيرين والمتشائمين وإلى الذين يقعون في الرقى المحرمة والتمائم الشركية انظر إلى الحالفين بغير الله في صور لا تكاد تحصى ولا تعد من يحلفون بالنبي والولي ويحلفون برحمة الوالد والوالدة ويحلفون بالذمة والأمانة انظر إلى طلب الغوث من المقبورين وطلب العون والمدد من غير الله رب العالمين انظر لمن يذبحون عند القبور والأضرحة انظروا لمن يذبح لغير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله انظروا لمن يقيدون على القبور السرج والخناديل إلى من يرخون على المشاهد الستور انظروا لهؤلاء جميعا انظروا لمن يتمسحون بأعتاب القبور والمشاهد انظروا لهؤلاء أليس ذلك واقعا في الأمة أليس ظاهرا في الأمة ان هذا يدل على أن الطريق لا يزال طويلا وأن الإصلاح الحقيقي والتغيير الحقيقي إنما يبدأ بإصلاح عقيلة الناس وإقامتها على العبودية الخالصة لله رب العالمين وأن الجهود المبدولة في دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديم لا تساوي شيئا مما يجب أن يكون ولو أن هؤلاء الذين يجلسون على أجهزة الحواسيب خلف لوحات المفاتيح ممن يتكلمون يمينا وشمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الشباب الذي يريد الإصلاح ويحب الدين الذين يقضون بالساعات الطوال على الفيسبوك وعلى تويتر لو أنهم بذلوا جزءا من هذه الأوقات في تعلم التوحيد وتعليم الناس التوحيد وفي تعلم الشرك والتحذير منه وتحذير المسلمين منه لرفع الله جل وعلا من نزل بنا من البلاء ولصنح رب العالمين الحال فاتقوا الله عباد الله وعرفوا حقيقة الدعوة إلى الله وحقيقة دعوة الأنبياء والمسلين وحقيقة الإخلاص لله رب العالمين وحقيقة طريق الإصلاح حتى يمن الله رب العالمين علينا بالعيش الرغيد والحياة الآمنة المطمئنة قبل كل ذلك النجاح يوم يقوم الناس لرب العالمين فلا نجاح إلا للموحدين المخلصين الذين برئوا من الشرك والتنديد بالله رب العالمين أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن نجعلنا دعاة للتوحيد وأن يجنبنا الشرك والتنديد ثم صلوا على الهادي البشير والسراج المنير داعية التوحيد اخير من حما جناب التوحيد نبيكم صلى الله عليه وسلم كما امركم بذلك رب العالمين فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم على محمد في الاولين صل على محمد في الاخرين صل على محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز والمسلمين ادل الشركه والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الملك والدين وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستطعفين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم صرف عن مصرنا ما نزل بها من البلاء والفتن لذات الجلال والاكرام اللهم سلم ديارنا وسلم بلادنا وسلم شبابنا وسلم جيشنا اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل وليتنا في من يقيمنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هادياً مهدياً اللهم اهده واهد به وأصلحه وأصلح به واجعل ويادة الجلال والإكرام ناصرا للسنة قامعا للبدعة مجمعا للأمة سيفا في خلوق أعداء الأمة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين